بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يقول في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية قال الإفك في رزوه بل المصطلق وكان في الخامسة اسمع وثقي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 قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في منظومته المئية في حال وسيرة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه قال الإفك في غزو بني المصطلق تحذف الهاء وهي غير موجودة في النسخه التركية وهو الأوفق من حيث الوزن الإفك في غزو بني المستلقي وكان في الخامسة اسمع وثقي وجاء في النسخة التركية الشطر الثاني مقدما على الشطر الأول وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المستلقي وكل, وكل, من وكل منهما مستقيم سواء قدم أو اخر من حيث المعنى لا إشكال في ذلك وقوله الإفك المراد به ما رميت به أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها من الإفك أي البهتان والكذب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل حتى إنها رضي الله عنها لما نزلت تلك الآيات الكريمات قالت متواضعة ولشاني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى فالإفك أي الكذب والافتراء الذي رميت به أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها وقد برأها الله سبحانه وتعالى منه في آيات تتلى في كتاب الله فالناظم يشير إلى هذه الحادثة بقوله الإفك في غزو بني المصطلق في غزو بني المصطلق وغزو بني المصطلق كان في السنة الخامسة من الهجرة كما ذكر الناظم رحمه, رحمه الله تعالى وبنو المصطلق هم بطن من خزاعة والمصطلق جدهم وتسمى هذه الغزوة بغزوة المريسيع كما أنها تسمى بغزوة بني المصطلق المصطلق نسبة إلى أهل هذه المنطقة والمريسيع نسبة إلى ماء لهم في تلك المنطقة يقال له المريسيع وقد لقيهم عليه الصلاة والسلام على هذا الماء موضع من ناحية قديد إلى جهة الساحل وهزمهم الله تعالى وقتل من قتل منهم وسبى صلوات الله وسلامه عليه النساء والذرية والنعم والشاء قال ودومة الجندل قبل وحصل المثبت عندكم قيل ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل دومة الجندل هذا مكان معروف ولا يزال معروفا بهذا الاسم إلى إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا ومن الموافقات اللطيفه أنني كنت في هذا المكان اليوم. وهذا المكان يبعد عن المدينة بالكيلومترات 750 كيلومتر تقريبا وقالوا في ذكر مسافة عن المدينة قديما بأنه يبعد عنها مسيرة 15 يوما 15 يوما في 15 يوما في سير الجاد وبالكيلومترات يكون في, في, في هذا العدد لأن مسيرة الجاد في اليوم الواحد أربعين كيلومتر تقريبا وهي ما ايضا تسمى سابقا بالمرحلة قال ودومة الجندل قبل المراد بقوله قبل أي قبل غزوة بني المصطلق لأن دومة الجندل كانت في ربيع الأول من سنة خمس للهجرة وبنى المصطلق في السنة نفسها في شهر, شعبان في شهر شعبان كما جزم بذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم ورجحه أيضا ابن كثير في الفصول فقول الناظم ودومة الجندل بضم الدال وتنطق في الوقت الحاضر بفتح الدال لكن الصواب ضمها ودومة الجندل قبل أي قبل غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق قال وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل أي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام على اثر غزوة بني المصطلق حصل عقده بابنة الحارث وهي جويره بنت الحارث رضي الله عنها وكانت من سبي بني المصطلق وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فأعتق بتزويجه اياها مئة من أهل بيت بني المصطلق اكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وعقد ريحانة في ذي الخامسة وعقد ريحانة في ذي الخامسة ريحانة بنت زيد رضي الله عنها وقد سبيت من بني قريظة، كانت من سبي بني قريظة، فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها هذا في قول وعليه بنى الناظم رحمه الله حيث قال وعقد ريحانة وقال الطائفة بل كانت امته وكان يطؤها بملك اليمين وكان يطاؤها بملك اليمين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وهو الأثبت عند أهل العلم فإن المعروف أنها من سراريه وإماءه ولم تكن زوجة له ورجح هذا النووي رحمه الله وابن كثير وغيرهما من أهل العلم وقول الناظم رحمه الله ثم بنوا لحيان بدء السادسة يشير إلى غزوة وهي بني لحيان كانت في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح كما قال ذلكم الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول وكانت هذه الغزوة ليأخذ بثار بعث الرجيع فتحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم عليه الصلاة والسلام ورجع ولم يكن قتال نعم وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد قال رحمه الله تعالى وبعده اي بعد ذلك استسقاؤه استسقاؤه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ذكر رحمه الله في كتابه الزاد أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته، استسقى في بعض غزواته مع المشركين من غير تعيين.